فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِنَّمَا من, مَن بَعْدُ وَإِنَّ فِي فَتَدَعُ الطَّبْعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا لَا لَكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَالَّذِينَ دَخَلُوا الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ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 اسنين وانهار من لبن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر اللذة للشاربين وانهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كَمَن هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقْمًا حَمِيمًا فَقُطِّعَ أَمْعَاؤُهُمْ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عَذَابِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين احتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم Fəl yənzorun illa səyətə əm təətiəm bəgtəm fəqd jəətəm əşrəcəm əşrəcəm fəəmna ləhəm əliyə jəətəm ləkəraəm fəəqləm واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فالله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنظروا نزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظرا المغشي عليهم من الموت فاولى لهم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 مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا الَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُمُ الْمَل إِكَ تُيَدُّنِبُ نَووجوحَهُم وَأَدَبَ رَهُم ذَلِكَ بِأََّهُ مُتَّبَع مَا أَسْخَقَ اللهَّ وَكَرِهُم لِضْبُوانَهُم فَأَحْبَعملَهُم أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْعَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُم فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَا تَارِفًا لَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ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 مَمَاتُ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ عَلَى أَن يَأْتِيَ رَكْمَ أَعْمَالِكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لعب وله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُهَا فَيُحْقِرُكُمْ وَتَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ أَضْغَانَكُمْ هَأَ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَنَا لِ في سبيل الله فمن قم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم ويتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم